التسجيل السادس والعشرون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف يأسة باء سفينة ثاء الدواب ثاء أغرقه